أعوذ بالله من الشيطان الظليم بسم الله الرحمن الرحيم لَنَنْتَ قِنْدًا بَخْرُ قَادَ لَئِن سَن سَنذَكَرْنَا مَاتُ رًا عَلَوْج إِنَّا yəran bu bu aqaz ja so uku cool. yeah, yeah. ذا كبني تقال رمبك علي يا وقد قالو كنتكم قل الذؤ على انت وقل يا يخي يا اقو ين كتاب كِنَّا نُلقي الكُتُبَ نُصَوِّرُ وَحَنَا لَمْ نَذُنْ لَوِزَكَ وَكَانَ وَخان لَملَ جُ ن وَزك وَالسلَُ النَّ وَالسلَُ وقينك ذا لمن ام ابن تبذ عن اوذ مكانن شعوبيا فتقوعد ni يَا لَنَا نَزَلَ بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ the okay. Hey <laughs> أَنَّا يَقُونُ لِي ظُلَابَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرًا k a ذانيكي قال ربك عليهاين قال لك قويا قال كذالك أَكَانَ قَصِيَّا ليت منت قبل هذا وكنت قالت يا ليتميني تقبل غابا وكنت نسيا من سيا فلا غابا من تحتها ألا تعمل على ربك تحتك تنتني يا za the... ما كان أبوك إلا رأسا وما كان ثمك بغيا Və can aləminə nəzər تِيُونَ زَكَا تُ مَا نُكْتُقِيَا وَجَاءَ Sələ da Go! na well, kha well. ani a mm -hmm.